Bismillahirrahmanirrahim Suratun anzalna haa wa faradna haa Wa anzalna fi haa Ayat in bayinat Wa ايانات لعلكم تذكرون الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئه جلده ولا تاخذكم بهما rafa fi din allah in kuntum tu'minun billahi wal yawmil وَلْيَشْهَدْ عذابهما طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ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 Ilahal-lahwin tetapu min bagi dzalik wa izzlahu fa inna Allahu ghafurur rahim. Wal-lahwin yermun azwajhum wa lam yakul lham shuhadau فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين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 ولو لا فضل الله عليكم ورحمة هو في الدنيا ولا خيرة لمسكم في ما أفضتم فيه عذابا عظيما اذ تلقونه بالسانتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا, وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم اِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من حد نبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم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 حَتَّى لَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَرُجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من بصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون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 awabaihin awabai bu'olatihin atau ikhwanihin atau bani ikhwanihin atau bani atau bani ikhwanihin nisaihin أو ما ملك تيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَنكِحُوا عَلِيَامًا مِّنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا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 والذين يرتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم مما لله الذي آتاكم Walau takrhu fatayat kum alal bighain, radnat hussun al tabtahu garaz al hayat al dunya, wmiyukrhu nna fa in Allah min ولقد نزلنا إليكم آيات مبينات ومثلًا من الذين خلو من قبلكم ومثلًا من الذين خلو من قبلكم وموعظة للمتقين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 يُنقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا ضَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمَسَّسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ويضرب الله لمفال للناس والله بكل شيء عليم في بيوتنا ذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال الله تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وانقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب ولبصار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 Amal-hum kserabim bqiyat, yahsibuhul zamaan ma'at. Yahsibuhul zamaan ma'at, hatta, jika jahuh, lama jaduh 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 8. 9. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 14. 14. 15. 15. 15. 16. 16. 16. 16. 16. ظلمات بعضها فوق بعض نذار أخرج يده لم يكد يره ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور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 وللله ملك السماوات ول الأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحبا ثم يولف بينه ثم يجعله ركما ثم يجعله ركما فتر الودق يخرج من خلاله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 Yakadu sana barqih yazhabu bilabصar Yukalibu Allah leylah wa nahar Inna fi ذalik l'abla ta'lilabصar Wallahu khalqa kul daabba mima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 Weyakulun aman bil Allah, wabil Rasul, wa atagna, thumma yetwala fariqum minhum min baghdzalik, wa maa ulaik إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم إذا ثريق منهم معرضون وإيه كلهم الحق يأتوا إليه مذعين Afi qulubhim marz namir tabu, amya khafun ayi yahi fa Allahu alaihim warasulu, balulai kahum alzalimun. Innama kana qaul almu'minin إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم أي يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون وما يطيع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزين وأقسموا بالله جهدا إيمانهم لئن مرتهم لا يخرج قل لا تقسموا طاعتهم معروفة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 وَلَا يُبَدَّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ ضَلَالِهِمْ أَمَنًا يَعْبُدُونََنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Wa atimu salat, wa atu zakat, wa ati'ur Rasul, laa'lakum turhamun. Laa'pahsiban al-ladzinnakfaru mugezizin fil ardh wa maa'uahumudnaq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 وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَإِذَا فَأْسَ لَا تَعَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُمْ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ لطفال منكم الحلم فليستاذنوا كما استاذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم و الله عليم حكيم والقواعد من النساء الا ت لا يرجون لك حن فليس عليه النجناح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 فَكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَمْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُ أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت خالاتكم وما ملكتم مفاتيحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان جميعا واشتاتا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 Innamul muminun, yang amanu bila Allah dan Rasulnya, waihada kau mahu pada amr jamil, yang tidak pergi. Waihada أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه إن الذين يستاذنون كأولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فَإِذَا اَسْتَاذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَاذَا لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا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 لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم